بكت عيني على أبناء درعة فقد شاهدتهم بالأمس صرعة وشاهدت الذي يدمي فؤادي ويقرع قلبي المحزون قرعة فقد مالت جنود البغي تلهو على أجسادهم للظلم ترعة وقد عاثت كلاب البعث فيهم كأن ديارهم للبعث مرعة وكم حصدوا بها الأرواح قهرا وكم حصدوا بها الأرواح قهرا كما حصدت يد الفلاح زرعا ودك المسجد العمرية دكا وما راعوا لبيت الله شرعا ألا يا أيها الباغون كفوا فقد ضقنا بكم في الأرض ذرعا وإن كنتم على الإسلام إنا وراكم لليهود وشاهدت الذي يجمي فؤادي ويطاع قلبي المحزون قرار هم للظلم ترعا وقد عاثت كلاف البعث فيهم كان ديارهم للبعث مرعا بكت عيني بكت عيني بكت عيني بكت عيني بكت عيني شاهدتهم بالأمس صرعا وشاهدت الذي يدمي فؤادي ويطرع قلبي المحزون قرعا وكم حصدون قصدت يد الفلاح زرعا وذكر المسجد العمري يدكن وما بكت عيني بكت عيني بكت عيني فكت عيني, عيني على أبناء درعا فقد شاهدتهم بالأمس صرعا وشاهدت الذي يدمي فؤا في الاراضي درعا فكت عيني بكت عيني فكت عيني على ابنا اذا ترى شاهدتهم بالانسصار fa sabran inna fajran nasri atin bi idnillahi بكت عيني بكت عيني بكت عيني بكت عيني بكت عيني بكت عيني, عيني, عيني, عيني على أبناء فقد شاهدت هم بالأمس صراعا وشاهدت الذي يدمي فؤا يا يقرع قلبي المحزون اقرع